غير المغموب عليهم ولا الضالين آمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وَإِن تكفروا فإن لله مَا في السماوات وما في الأرض وكان الله عنيا حميدا ولله مَا في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا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 ون عِندهم العِز فإِ العِززةَ لله جميعه وَقدن الزَّلعَلَكم في الكتاب إ سمعت آياتِ الله يُكفرُ بهِه وَسْتَزَاءوا بهِه فلا تق معهُ فلا تق معهُ حنت يَخوضوا في حديث غيرِ إِكم إ ثم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 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء من يضلل الله فلن تجد له سبيلا